فإذا قضيت الصلاة فلتشرُوا في الأرض وابتغوا الفضل الله وابتغوا الفضل الله وذكر الله كثيرا علَّكم تفلحون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 كأنهم خشب متندى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يفكون